بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أوزنوهم يخسرون أ يَ أُولائِكَ أَنَّهُم م بَعس لَو ظ يَوم يقوم الناسُ رَمر بِالعَب كَ كتاب الفجار لفي سجين وما أدرى كما سجين كتاب مرقوب ويل يومئذ للمكذبين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 ظُنَّ مَا هذا هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عليون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 يسقون من رحيق مختور ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيب عَّ يَشرَبُ بِهَل قََبُون إِ الذيذينَ أَجََمُ كَوا مِنَ الذيذينَ آمَوا يَوعَقُ وَإذاَا مَرنوبِهِ يتَ غَامَزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضافر